The one who I'm <laughs> Sur ma وكانت امرأتي عاقرا فهب لِي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي mm -hmm. وكان تقي طبروا والسلام عليه يوم وُلِدَ و يوم يموت و يوم يبعث أيها القارئ on that I'm Oh, oh. Uh I'm i min tom فَإِمَّا أَتَرَىٰ إِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي, فقولي But that So جعلني مباركا أينما Okay. What's Is lo mm va -hmm. Nope. Okay. <laughs> Och jag وفي <تصفيق> القضية الأولى Al kul Uh oh!